فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَدَلَّةَ ثَارَ بِأَهْلِهِ أَنَّ سَمِينَ دَانِ فِي الطُّورِ نَارًا أَنَّ سَمِينَ دَانِ فِي الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُوٍّ إِنِّي أَنَّسْتُ نَارًا إِنِّي أَنَّسْتُ نَارًا لَعَلَيْهِ أَكِيمٌ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ أو جبوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة, في البقعة المباركة من الشجرة أن قال كفلن رآها تهزك إنها كأنها, كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تقبل إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيض الصوّي وَأَضْمَّ إلَيْنَكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّحْبِ فَذَانِكَ فَذَانِكَ بُرْهَانًا لِرَبِّكَ إِلَى كِرْعَونَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ وَقَالَ مني لسان فأرسل فأرسله ما يرد أن يصدقني إني أخاف أي أن يكذبون قال سندعك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا بِآيَاتِنَا أَن تُمَّ وَمَن تَبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ